بسم الله الرحمن الرحيم دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب تأليف الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم عليه من الله الصلاة والتسليم كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه لأن آياته فصلت من لد حكيم خبير افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أما بعد فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يتوهم فيها التعارض في القرآن العظيم مرتبا لها بحسب ترتيب السور يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى وربما يحيل عليه عند محل الأخيرة ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما يتوهم تعارضه إلا تلك الآية فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم وسميته دفع إهامي للطراب عن آيات الكتاب فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل راجين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم إنه قريب مجيب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة قوله تعالى الإسلام ذلك الكتاب اشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد وقد اشار له في آيات أخرى إشارة القريب كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وكقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وكقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وكقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إلى غير ذلك من الآيات وللجمع بين هذه الآيات أوجه الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين الوجه الثاني هو مختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله ألف لام وأنه أشار إليه إشارة البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه وضرب له مثلا بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة والله إن ذلك لك ما قلت ومرة يقول والله إن هذا لك ما قلت فإشارة البعيد نظرا إلى أن الكلام مضى وانقضى وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه الوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية ونظيره قول خفاف بن ندبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزاري فإن تك قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالك أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك يعني أنا هذا وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة قاله ابن كثير وعلى كل حال فعامه المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب الثاني قوله تعالى لا ريب فيه هذه نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في علم الأصول ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين لا التي لنفي الجنس أما لا العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين كقوله تعالى وان كُنْتُمْ في رَيْبٍ مما نزلنا على عَبْدِنَا وكقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وكقوله بل هم في شك يلعبون ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم كما بينه بقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه ومعلوم أن عدم رؤية الأعمال الشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غروا أن يرتاب والصبت مسفر وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبرا أريد به الإنشاء أي لا ترتابوا فيه وعليه فلا إشكال ثالثا قوله تعالى هدى للمتقين خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه هداه عام لجميع الناس وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين أحدهما عام والثاني خاص أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإضاح المحجة سواء سلكها المبين له أم لا ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وأم ثمود فهديناهم أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى ومنه أيضا قوله تعالى انا هديناه السبيل أي بينا له طريق الخير والشر بدليل قوله إنا شاكرا وإنا كفورا وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أولا أئك الذين هدى الله وقوله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص وهو التفضل بالتوفيق عليهم والهدى العام للناس هو الهدى العام وهو إبانة الطريق وايضاح المحجة وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لأن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص لأن التوفيق بيد الله وحده ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رابعا قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذذهم لا يؤمنون هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله كقوله تعالى ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وكقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وكقوله ومن هؤلاء من يؤمن به ووجه الجمع ظاهر وهو أن الآية من العام المخصوص لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليهم بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا خامسا قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون لأن من ختم على قلبه وجعلت الرشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم كقوله تعالى فاستحب العمى على الهدى وكقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وكقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الآية وكقوله ذلك بما قدمت أيديكم وكقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم والجواب أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا كما بينه تعالى بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم وقوله ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وبقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقوله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إلى غير ذلك من الآيات سادسا قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أفرض في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي ما حوله وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي والجواب عن هذا أن لفظ الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها، ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين، ومن أمثلة ذلك في القرآن هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذين استوقد، أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم الآية، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس أي كالذين ينفقون بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا وقوله وخضتم كالذي خاضوا بناء على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرية ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد وقول الشاعر وهو أشهب بن رميل وأنشده سبويه لإطلاق الذي وإرادة الذين وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالدين. وزعم ابن الأنباري أن لفظه الذي في بيت أشهب جمع اللذ بالسكون وأن الذي في الآية مفرد أريد به الجمع وكلام سبويه يرد عليه وقول عديل ابن الفرخ العجلي وبت أساق القوم إخوة الذي غوايتهم غي ورشدهم رشدي وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه ولا يخفى ضعفه سبع قوله تعالى صمّ بكم عميم فهم لا يرجعون هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وكقوله وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم وحلاوه السنتهم وقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد إلى غير ذلك من الآيات وجه الجمع ظاهر وهو انهم بكم عن النطق بالحق وان تكلموا بغيره صم عن سماع الحق وان سمعوا غيره عم عن رؤيه الحق وان راوا غيره وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده لان ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم والعرب ربما اطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له ومنه قول قعن بن ام صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذن وقول الشاعر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده وقول الآخر فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم قاله بيرة بن أبي وهبن المخزومي وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها لصالها ثامن قوله تعالى فاتق النار التي وقودها الناس والحجارة هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل العهدية وقد قال تعالى في سورة التحريم نار الناس والحجارة فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها فنزلت آية التحريم فعرفوا منها أن ذلك من صفات النار ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بألأ العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما وزعما أن آية التحريم نزلت بمكة وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع لأن تعريف النار هنا بألأ العهدية يدل على عهد سابق والموصول وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية وأن الظاهر نزولها بعد البقرة كما روى عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس تاسعا قوله تعالى هو الذي خلق, خلق لكم ما في الأرض, في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء, السماء هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء لأنه قال فيها قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض اولا قبل السماء غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دح الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء ويدل لهذا أنه قال والارض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه مفهوم من ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه وإضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين. كل منهما تدل عليه آية من القرآن الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود والعرب تسمي التقدير خلقا ومنه قول زهير أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلة حيث قال وقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك فلفظة بعد بمعنى مع ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم وعليه فلا إشكال في الآية ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض وهو خلاف التحقيق منها أن ثم بمعنى الواو ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا عاشرا قوله تعالى <تصفيق> ثم استوى <تصفيق> إلى السماء فسواهن سبع سماوات <تصفيق> أفرد هنا تعالى لفظ السماء ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله فسواهن وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات وعليه فأل جنسية الثاني أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها بدليل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه وقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بمعنى الأدبار كما هو ظاهر وقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة يعني الغرف بدليل قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية وقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي الملائكة بدليل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا يعني الأطفال الذين لم يظهروا وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم يعني الأعداء ومن أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسل وقوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون يعني سامرين وقوله ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا أي رفقا وقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي جنبين أو أجنابا وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير أي مظاهرون لدلالة السياق فيها كلها على الجمع واستدل سيبويه لهذا بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي يعني الضيافي وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره وأنشد سبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر وهو علقمه بن عبده التميمي بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. يعني وأما جلودها فصليبة وأنشد له أيضا قول الآخر كل في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميس يعني في بعض بطونكم ومن شواهده قول عقيل بن علفة المردي وكان بنوا فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا يعني شر أعمام وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا انا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور يعني إن إخوانكم وقول الآخر يا عاذلاتي لا تردن ملامة إن العواذل ليس لي بأميري يعني لسن لي بأمراء وهذا في النعت بالمصدر مضطرد كقول زهير متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهموا رضا وهموا عدل ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف لأن أصلها مصادر كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هواء وقوله تعالى ينظرون من طرف خفي وقوله إن هؤلاء ضيفي الحادي عشر قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يتوهم معارضته مع قوله حيث شئتما والجواب أن قوله اسكن أمر بالسكنى لا بالسكون الذي هو ضد الحركة فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء الثاني عشر قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله ولا تكونوا ولا تشتروا وقد أفرد لفظة كافر ولم يقل ولا تكونوا أول كافرين ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكونوا أول كافر به أي أول فريق كافر فاللفظ مفرد والمعنى جمع فيجوز مراعاة كل منهما وقد جمع اللغتين قول الشاعر فإذا هم طعموا فألأم طاعم وإذا هم جاعوا فشروا جياعي وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول ابن علفة وكان بنوا فزارة شرعا من كما تقدم قريبا الثالث عشر قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وكقوله إنهم إلا يظنون ووجه الجمع ان الظن بمعنى اليقين والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب فمن أمثلته في القرآن هذه الآية وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة الآية وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي أي أيقنت ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما أي أجعل مني اليقين غيبا وقول دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألف مدجج سراتهم في الفارسي المسردي فقوله ظنوا أي أيقنوا الرابع عشر قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية لأن المراد بالعالمين عالم زمانهم بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم تحديث معاوية بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو اعلاهم منزلة حيث قال منهم امه مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون جعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصدة وهي درجة السابق بالخيرات حيث قال تعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الخامس عشر قوله تعالى واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له وهي قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم كما قال الهذلي حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض. والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب وموتهن راحة من هذا العذاب وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا قال بعض شعراء العرب في الله له تسمى مودة مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر وقال الآخر تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الثرم وقال بعض راجزيهم إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر وقال بعض الأدباء سروران ما لهما ثالث حياة البنين وموت البنات. وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. السادس عشر قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام، وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد، وهي قوله تعالى: وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وللجمع بينهما أوجه الأول أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب. والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول الأكثرين السمانا أو طائر يشبهه الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه ومنه قولهم أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه الكمأة من المن الحديث الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم فهو مأكل واحد وهذا ظاهر السابع عشر قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل ونظيرها قوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم الآية وقوله كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة وكما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان قسم أمر بالقتال في سبيل الله وقسم امروا بالصبر والكف عن الناس فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العالية بقتلهم مظلومين وهذا الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير الآية أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعلة فالأمر واضح وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبي وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية والله أعلم <تصفيق> الثامن عشر قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أي يذكر فيها اسمه <تصفيق> الآية الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف هذا كقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية وقوله فمن أظلم ممن كذب على الله وقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه الآية إلى غير ذلك من الآيات وللجمع بين هذه الآيات أوجه منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبق أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلموا ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم وهذا يؤول معناه إلى ما قبله لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائيه مثلا ومنها ودع أبو حيان أنه الصواب هو ما حاصله أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأنهم يتساوون في الأظلمية فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، ومن افترى على الله كذبا، ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر، كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا، ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان، وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستثام في قوله ومن أظلم، المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره كما ذكره عنه صاحب الإتقان يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن التاسع عشر قوله تعالى ولله المشرق والمغرب الآية أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب وسناهما في سوره الرحمن في قوله رب المشرقين ورب المغربين وجمعهما في سوره سال سائل في قوله فلا اقسم برب المشارق والمغارب وجمع المشارق في سوره الصافات في قوله رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق والجواب ان قوله هنا وللله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستون وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روى عن ابن عباس وغيره قال ابن جرير في تفسير هذه الآية ما نصه وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم فتأويله إذا كان ذلك معناه ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب إذ كان شروق الشمس كل يوم من نوضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده وكذلك غروبها انتهى منه بلفظه وقوله رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما وقوله برب المشارق والمغارب أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها والعلم عند الله تعالى العشرون قوله تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون عبر في هذه الآية بما الموصولة الدالة على غير العقلاء ثم عبر في قوله قانتون بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء ووجه الجمع أنما ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل فغلب في الاسم الموصول غير العاقل وغلب في صيغة الجمع العاقل والنبتة في ذلك أنه قال بل له ما في السماوات والأرض وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عاقلهم وغيره فالعاقل وفي ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل ولما ذكر القنوت وهو الطاع وكان أظهر في العقلاء من غيرهم عبر بما يدل على العقلاء تغليبا لهم الواحد والعشرون قوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس كقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وكقوله هذا بيان للناس ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم لأن ما لا نفع فيه كالعدم ونظيرها قوله تعالى إنما انت منذر من يخشاها وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر، مع أنه منذر للأسود والأحمر وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به الثاني والعشرون قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قوله تعالى في هذه الآية إلا لنعلم يوهم أنه لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وقوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون والجواب عن هذا أن معنى قوله تعالى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه، وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علما جديدا لأنه عالم بما سيكون، حيث قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل على أنه لا يفيده الاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه وعالم بكل شيء قبل وقوعه كما لا خلاف فيه بين المسلمين لا يعزب عنه مثقال ذره الثالث والعشرون قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الآية هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات وقد قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية فتورث أموالهم وتنكح نسائهم بإجماع المسلمين وهذه الموتة هي التي أخبر الله نبيه أنه يموتها صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي والله لا يجمع عليك الله موتتين أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ميتها وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات واستدل على ذلك بالقرآن ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا وأما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله ولكن لا تشعرون وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فهم يتنعمون بذلك وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا لأنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق كما قال في جنس ذلك ولكن لا تشعرون ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم مات ولما جاز دفنه ولا نصب خليفة غيره ولا قتل عثمان ولا اختلف أصحابه ولا جرى على عائشة ما جرى ولا سألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول وميراث الجد والإخوة ونحو ذلك وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى بل أحياء وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله ولكن لا تشعرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده وأصحابه الذي دفنوه صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواسهم بتلك الحياة عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضاً ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني والله تعالى أعلم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ما نصه ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطرا، وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب، وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره لية الإسراء ورآه في السماء السادسة أو السابعة فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه وهو في الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم بلفظه وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا قال تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون والعلم عند الله الرابع والعشرون قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا لأن قوله شيئا نكيرة في سياق النفي فهي تدل على العموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا، كقوله تعالى: وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة. كما بينه تعالى بقوله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الخامس والعشرون قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام ومثلها قوله تعالى في سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية وقوله في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم وقد ذكر في آية أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا وهي قوله تعالى في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية والجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك الآية والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله وعلى الذين هادوا كل الذي ضفر الآية وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها والبقرة مدنية بالإجماع والمائدة من آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخ منها شيء لتأخرها وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد وعلى هذا كثير من العلماء وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة وهو على القول بأن قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم الآية وقوله أو اخران من غيركم غير منسوخين صحيح وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق والعلم عند الله تعالى السادس والعشرون قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعد دون اللازم وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم ولكنه يدل عليه بالالتزام أي لأنه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد فقوله لا أكلت مثلا ينفي حقيقة أكل فيلزمه نفي جميع أفراده وإضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين فالمصدر داخل في معناه إجماع فالنفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول إلى معنى النكيرة في سياق النفي ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم مع أنه لا يوافق على إفادة النكيرة في سياق النفي للعموم وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنَّا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون والجواب عن هذا بأمرين الأول وهو الحق أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم الثاني أنه لا يكلمهم أصلا وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره السابع والعشرون قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه بدليل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ لأن معناه فرض وحتم عليكم مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ الآية والجواب ظاهر وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعف أولياء الدم أو بعضهم كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الآية الثامن والعشرون قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والجواب ظاهر وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث والحديث المذكور بيان للناسخ وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم بدليل آيات المواريث والحديث وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول ولكن مذهب الجمهور خلافه وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ قال مقيده عفى الله عنه التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا وذلك نسخ في البعض لا تخصيص لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي والله تعالى أعلم التاسع والعشرون قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه الآية والجواب عن هذا بأمرين أحدهما وهو الحق أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه الثاني أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية وعليه فتكون الآية محكمة ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحويه الفدية وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه الثلاثون قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الآية هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم وقد جاءت آيات أخرى تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا قاتلوا أم لا كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، وقوله فإذا سلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وكقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون والجواب عن هذا بأمور الأول وهو أحسنها وأقربها أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهيج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه، وخير ما يفسر به القرآن القرآن الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا وإضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادتها ذكر أولا بعض معايبها بقوله قل فيهما إثم كبير ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت كما دل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة سكارى الآية ثم لما استأنس النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا بقوله. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وكذلك الصوم لما كان شاقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله وأن تصوموا خير لكم ثم لما استأنست به النفوس اوجبه ايجابا حتما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكذلك القتال على هذا القول شاق على النفوس أذن فيه اولا من غير ايجاب بقوله اذنا للذين يقاتلون بانهم ظلموا الآية ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم ايجابا عاما بقوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآية الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لي أنه الصواب أن الآية محكمة وأن معناها قاتل الذين يقاتلونكم أي من شأنهم أي يقاتلوكم أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلام فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه وأما صاحب الرأي فيقتل كدريد ابن الصمّه. وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري الواحد والثلاثون قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية هذه الآية تدل على طلب الانتقام وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الآية، وكقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكقوله. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الآية وقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك الانتقام كقوله فاصفح الصفح الجميل وقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وكقوله ادفع بالتي هي أحسن وقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقوله خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وكقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والجواب عن هذا بأمرين أحدهما أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو ويدل لهذا قوله تعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فأذن في الانتقام بقوله إلا من ظلم ثم أرشد إلى العفو بقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه والعفو له موضع كذلك وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا إذا كان الغاصب يزني بها فسكوته وعفه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله فالانتقام في مثل هذا واجب وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا الآية أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل وقد قال أبو الطيب المتنبي إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل الثاني والثالث قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولائك حبطت أعمالهم هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر بدليل قوله فيموت وهو كافر وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام. فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة. كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الآية. وقوله: لان اشركت لا يحبطن عملك. الآية. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والجواب عن هذا. أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الأصول وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله تعالى الثالث والثلاثون قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائر الكتابيات وهي قوله تعالى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لكم وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتُوا الكتاب والجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله تعالى ولا تنكح المشركات أي ما لم يكن كتابيات بدليل قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وحكى ابن جرير الإجماع على هذا وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزوج يهودية وعلى حذيفة تزوج نصرانية فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لألا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني قاله ابن جرير الرابع والثلاثون قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء وقد جاء في آيات أخرى أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله واللائي يئسن من المحيض إلى قوله واللائي لم يحضن وكالحوامل المنصوص عليها بقوله وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصله، وهن المطلقات قبل الدخول، وهي قوله تعالى: <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها الآية. والجواب عن هذا ظاهر. وهو أن آية والمطلقات عامه وهذه الآيات المذكورة أخص منها فهي مخصصة لها فهي إذن من العام المخصوص الخامس والثلاثون قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسخة لهذه وإن كانت قبلها في المصحف لأنها متأخرة عنها في النزول وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين أحدهما هذا الموضع والثاني آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد الآية لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول وهذا على القول بالنسخ ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب السادس والثلاثون قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين ونظيرها قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله تعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف وقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنها أي شرك ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله الحديث والجواب عن هذا بأمرين الأول وهو الأصح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاتاً، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بن النظير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله لا إكراه في الدين المقلات التي لا يعيش لها ولد وفي المثل أحر من دمع المقلات وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له بنان نصرانيان وكان هو مسلما فقال للنبي ألا أستكرهما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله الآية ولو ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال نزلت في الأنصار فقال خاصة قال خاصة وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله لا إكراها في الدين قال أكره عليه هذا الحي من العرب لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير الإسلام ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزجة أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم وأخرج ابن جرير أيضا عن ضحاك في قوله لا إكراه في الدين قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف ثم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله لا إكراه في الدين قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمهم ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال كقوله فإذا انسلق الأشهر الحرم فقتل المشركين ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة وسورة براءة من آخر ما نزل بها والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه الآية والمتأخر أولى من المتقدم والعلم عند الله تعالى السابع والثلاثون قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم والجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها